حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون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 ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفرو وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون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 وَقَدَّرَ فِيهَا قُوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا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 فائكة فإن بما أرسلت به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدِينَا هُمْ فَأَسْتَحَبُّ الْعَمَالَ عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ فَأَسْتَحَبُّ الْعَمَالَ عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاء وهو شاهد عليهم سمعهم وابصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا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 إنهم كانوا خاسرين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، ولا نجزيهم. ولا نجزي أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة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 سان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء امسته ليقولن هذا ليقولن هذا لي, ليقولن هذا لي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 قل أرأيتم إن كان من علم الله ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق